عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور أو طهور بالفتح وبالضهر كلاهما ضبط إما طهور أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالضرع رواه مسلم ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن بالتراب وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنهم فلم يذكروا التراب وذكر أبو داود أن جماعة رواهم بهريرة رضي الله عنه فلم يذكروا التراب وفي لخ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليهصله سبع مرات تفق عليه. وروا مسلم والنساهي بن حبان من رواية علي بن مصهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغزله سبع مرات ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال ولم يقل فليُرِبْهُ وقال النسائي لا أعلم أحداً تاباً علي بن مزهر على قوله فليُرِبْهُ وقال قطني يعني في السنة إسناده حسن ورواته كلهم ثقات وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العمري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أقراهن أو قال أولاهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة وقال هذا حديث حسن صحيح وروى أبو داود قوله وإذا ولغ الهرة غسل مرة موقوفا وهو الصواب ebe hadith tatu zimechanganya kwa sababu matn ni moja maana moja lakini ikhtilafa zina هذه تخريجات تكواندف حسنا رواية قانزة رواية قانزة يا هشام ابن حسان نعم تخريج تخريج الحديث الحديث الأول أسمى عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن هريرة هي رواية خرجه مسلم خرجه مسلم في الصحيح من طريق بن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هين ميلة ميلة مسلم من طريق همام بن منبه عن أبي يعني عن هشام عن همام عن أبي مسلم رواه من طريقين جاء به. طريق الأول خرجه مسلم من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هين Raja Müslim'in tariqeyi Hammad bin Munabbih, an abi Hürriye bili. Yani Hammad, anı Muhammed bin Sırrin an abi Hürriye, ou Hammad abi Hürriye bili. Hammad anı abi Hürriye. Mubahshin bin Munabbih. Hammad bin Munabbih ana sahipfa. Sıhuf el hadis nın. Sahipfa, y hadis, kütüv el hadis kisti. Sahipfa, tu fülan. Sahipfa tu fülan manak نمراري حديث ميموجة، كوإثناء موجة. كنا كو حديث تقريباً ميموجة المزارعين، ظط عن شيء فلان عن فلان. إثناء ديا كموجة؟ نتقول جا كني كتابنا يندكيه. كوانت. نتاجا عن شيء حدث عن فلان عن فلان عن الصحاب. ما زن تقول إثناء. جيشا نتاج ساجز اللي ماك ميموجة زاد سريعة شيء موجة؟ هينا جا كورجيس كل حديث إثناء دليلة هيتو صحيحة. نمجموعة من ذلو إسناد موجة نزيكيان ديكو يتاجه كل يوت إسناد لخزة فنيو سردن فليتو أبو كمش وهذا منا صحيفة همام بالمندب عن أبي هريرة كناو الحديث مئة وست وثلاثين حديثا كي صحيفة همام مئة وست وثلاثين حديثا همام زدت نزفكيه كو أبي هريرة لذلك هي صحيفة أخرجه الإمام أحمد في المسند بكامل يط لكن البخاري ومسلم وميرأي كني هي صحيحه تفوت مسلم اكلا كيا اتكرر الاسناد عن ما بالمنبه انا ديوريا لكن البخاري رحمه الله مثل ما منهج التفوت اكيا كيرأي اسناد إثناد اتتجا مره على طول حديث يوشريه انها مما به بس الا احتاج الى حديث ثاني في صحيفه ني موجه صحيفه ني موجه البخاري الذي اختوى اليجوا حديث كذا في صحيفه ومسلم اختجوا حديث كذا في صحيفه ثانيه كذا لا هي دليل كوني يشا ان البخاري ومسلم ما خشرتزا كل حديث صحيح ويتوكوي ويقبله او خشرتزا نالوا كما هي الشرط ياه حديثه صحيفه الاهمام بالمنبذ زك صحيح زك صحيح لو انت كنت البخاري ان تشجوا ذيله إنه مسلم تقوى بله لكي نشارك لذلك يوكاً جاءتناً صحيح منك أحمد وغيرهم أخرجوه صحيح ولا إشكال نعم. لأنه ثقاب فمسلماً يفكره رواية أي حديثك ويزه رواية بيه طيب تفكره رواية بيه أقسم رواه هماما بنبه به عن أبي هريرة لكن رواية هماما سمى وليس فيه حَكُسِمَ أُولَاهُنَّ بِالْتُرَابِ رواية حمام رواية حسان هشام الحسان مثال رواية حشام مثال إذن شبك اختلافا حَكُسِمَ أُولَاهُنَّ بِالْتُرَابِ حَكُونَ كُنِ رواية حمام إذن مختلف فيها لذلك كنا بعض يفقها منه المالكية منه المالكية لأنه كنتم ينجاست لماذا؟ لأن ما هذا. أعتمدوا على رواية من، واضح، وفي لفظ من لف من إذا شرب الكلب أكونه ولا ما، إذا شرب في نائ أحدكم فليغسله سبع مرات، لفظ متفق عليه بين البخاري ومسلم، لفظ متفق عليه بين البخاري ومسلم، نا Buhari Muslim kitabe riwayati e, kitabe Hisham na kitabe Bukhari, Bukhari mi opke, arivi, ya, yani. bukhari min Zinad. Abu Zinad Abdullah bin Bakwan jina rats. An araj Ar bin Rahman bin Hurmuz. An Abi Hurayrah. Ni ndo kia Bukhari, Muslima kitabe Hisham akapiti na ku Hammam e, an هذه رواية متفق عليه وإذا كنت رواية متفق عليه هكونا تراب هكونا تراب من تجعيدها ووشة أما رواية يقول أن الإمام مسلم لأنه تراب تنكو يجيه هشام هشام نعم أكسب جيه همار طيب مريضة كذلك وروا مسلم و النسائب لحبان هذه رواية أما يقول أن كنا لفظة فاليورقه نعم لا إذا ولغا في رواية أخرجه مسلم والنساء وابن حبان وأحمد وابن خزيمة في صحيحه وابن الجارود في المنطقة وأبو عوانة في المسنده والدار في السنن وغيره وابتنفكي الحديث من طريق علي بن مصهر وأبي معاوية إذا قلت علي بن مصهر ثقة إمام وأبو معاوية محمد بن خالد الضريع الكوفي وهو ثقه كنا يعني أخص كن حديث العمش أثبت الناس في العمش محمد بن خالد الضريري هذا ضبط حديث العمش لذلك إذا اختلف الروايات زيكي جمعون غاني روايات بينا يولي نا يولي أتنقل الابو معاوية كو عمش لأنه أثبت أن أتنقل زيدي كأعمش. طيب كيف أخرجه علي بن مصير عن أبي معاوية عن عقو عبد الواحد بن زياد كيف أكتب أن أتفأت في هذه الروايات وطنزني علي بن موسى وأبو معاوية محمد بن خازي وعاء عبد الواحد بن زياد واتفتاتها منهم عن الأعمش قلتها من فكاة أعمش عن أبي رزين وأبي صالح واتفريني أبو رزين أبو صالح عن أبي مريل أبو رزين إن لكن مسعود ابن مالك الأسدي الكوفي ثقة فاضل قال الحافظ في التقريب ثقة حافظ أبو رزين هو مصروض بن مالك الكوف، وأبو صالح والذقان السمان، اسمه الذقان السمان هو ثقة من مكترين عن أبي هريرة، يندرج ثناه، لو هين غوهو كيف ينغوياه؟ مناك وتكوتا مناك علا ميتون هي التمكو قلته ها فا كنا ونجينا من زد شتمكو فلان هي وإذا ولغ القلب في إني أحدكم فليورقه كيف؟ فليورقه ركن الشاة نا ما وإذا ذا كنا لا كنا في فاض وينgina hakuthibitisha faliriqu kukoele maji ya mwagwe eh wewe ungeuliza kwani kuna athari gani la kuna athari kama fikra hii ni لم يكونا ذلك faliriqu kwa hiyo wasema ile lafdhi imithbitisha kwenye riwaya ali ibn muzhir na muana muawiya na abdullah abdul wahid ibn ziyan كون ثابت من الابره؟ نعم تكون ثابت وهذا زيادة ثقة لأنه لم يخالف هكذا مخالف لأنه لا يوجد مخالفنا إذاً يتفق لا بس فقط زيادة فهنا نقول العلماء من زيادة زيادة تكلم أهل العلم في هذه الزيادة ونبع بعض العلماء وسمهه للمكف فليرقه هل يكون صحيح نموجه نان نفاق فيه كيف Hapo timaroa muslim min riwadat isma'il bin zakaria an al-a'mash waqala wa lam yaqul falyurq huwa kwanza riwaya isma'il bin zakaria amim pokia a'mash hakusema falyurq kwa hivyo isma'il ashawpinga hawa watatu sio ashampinga a nani ali ibn mushir ashampinga abu muawiya ashampinga abdul wahid ibn eh kwa hivyo ampinga nani wenye alafu mimpinga mtu ambaye kama anahususia kwenye hadithi za ana na kole yake tayacha kwa karina eh hawa ثلاثه yenu <سؤال> على قوله بيننا ذلك فليريك النسائي يسمى حتى mtu mmoja aliyasikiana na bwana Ali ibn Muslih kwenye Qur'an la وقال الدارقطني لكن دارقطني كم خليفه يا <تصفيق> إسناده <تصفيق> اسناده حسن ورواته كلهم ثقات الدارقطني امام العلماء طيب bwana Nasai yasema hivo hajui kama kuna mtu amewasikiana na Ali علي بن مسلم يحكي ونمعاب ومعاوية محمد بن الخاضي أم يحكي ون عبدالله السلام بن ذيال قلوا مدايا نسايا شانقوك بيه شانقوك نأن نسايا رحمه الله هكذا كم لومه في ما لا أعلم حسب علم يك أيضا المقوع لبن السلام لا أعلم ميمي سجوي لكنها ما نشكوها يلذكر بس كان حجابينها النسايا رحمه الله أسما ميميك علم يانقو سيجوي قم باكو نمتو علي بالمسر كنسان إذا انت فرد بيه نسائع كي اتياعي لكو سابوني شدوه تكوى شاد نشاد مخالفة الثقة إيه؟ إيه؟ إيه؟ أنا الراجح... من هو أوضع هذا شاد كل إنغاننا حكم نسائه لكم كل تكوى لشاد مرضو لكنه تسمى الراجح نثابه فسابه يا كما هاجوه كنا منجينه فسأسنا كنا منجينه ويني كيف سابون بيه ومنجين الو يتياعي الحافظ ابن مانده الحافظ ابن مندا سما في مسنده وهذه الزيادة هي زيادة فليرقوا تفرد به علي بن مسهر هو علي بن مسهر ولا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في أمي أن يزعموا أن كان علميات هل ولا صلى الله عليه وسلم بوجه من الأوجه ونزيقة كان جزوز إلا من هذه الروايات قوقة رواهية علي بن مسهر kisha waona kama ujasa yengine sipaweza kupata wangu mimi naenda kuingiza mtamko wakawa watu wanne hawakulengeza lakini mimi ndo tokwa nimesahau tutamfanya yule sekta mmoja ndio yeye ameufanya wangu pai kwa hivyo wasema illa min Ali bin ha nasai hamza kinani وأن النانة نعبد البر فيس قال ابن عبد البر في التمهيد ولم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش يعنى هذا كل عالم أنا تحليل وجه نظريات لكن لم تظنكم ذهصل علماء فاين ابن عبد البر فعلا لم يذكرها الحفاظ ما خفافها حديثها جل ساجه لتمكو من أصحاب الأعمش التي كرتو أعمش إذن فاتبأ ابن الباري من فISA مأموع كأبي معاوية وشعبة ينفع الباري من فISA كأبي معاوية محمد بن خالد وشعبة نشعبة هذا دليل كونشة بشر تفوتيان نصير حفاظ عليه بشر تفوتيان سكيبيل أتربى سكيب ابن الملقي اهه هذا هو قولنا ابن الملقن في البدر المنير اكم فان يتعقب اكم قصوا بالمندى اكسيما ابو اسحاق بالمندى سيما قلت ابن الملقن لا يضر تفرده بها حتى كما نيمة سمه يتمكل البوكيان هو علي بن مسر بس يكب بوكيكا تفرده يضره كذي فإن علي بن مسر امام حافظ امام حافظ متفق على عدالته ولا نرا حديثا ما في جيانك وهو ما لا والاحتجاج به انكم ثقل هوج ولهذا بعد قال بعد تخريجه الدارقطني فارد بعد تخرج في خرج حديث الى الرسن الدارقطني سمعه اسناد حسن بل من الملائكه هي كما ذهب الى ان الدارقطني اسمن حسن هل يكون صحيح للخلافه اتسم بسني حسن ورواه ثقات نوتهم ثقة وتعقب الجميع ابو زرعة العراق أبو ذرع عراق بياتا قصوت كنا من عبدالبر من نسائن حمزة وغيرهم أثناء أبو ذرع طرح التفريب طرح التفريب شرح شرعيان اللي عن التقريب تقريب الأساني بالعراق العراقي ألف كتاب تقريب الأساني وترتيب المساني فشرحها كي شرعيش طرح التفريب عراق مين أتفع أتفعيشن جاني aka jamani abu dhuraka iendeleea iparafa tafrid ni ya baba na mwanamke kwa hiyo naye asemabu dhuraha asem mawhada zayru qadihin fihi nahi illa hayy yenye kuikosoa haji kwa kwa mipokekana yao bwana fa inna أتفقه حكي أنجز التمك في حديث ناليلي التمك واليسي خليفه حديث يقبل لا يشكال يقبله نحفظه يشكا سيما وعلي بن مصير نهو بان علي بن مصير قد وثقه أحمد أحمد من بتوثيقه من بتع التلقي ها وابن معين وناهيك بهما ها والعجل حافظ العجل وقالوا ان وهو أحد الحفاظ كذا محفظ واحتج به الشيخان البخاري في صحيح حديثه وقال وما علمت أحدا تكلم فيه ما سجي حتى مسموع علي بن موسى فلا يبرئ ها انه يروي بلفظه تكون ثابت هي شذوذ يتاوندق لفظه يتكون ثابت والشذوذ يتاوندق قول رواية في الفميلي. كنا بعض التفاضل وسما علي بن مصر الفتى متابعه يا عبد الواحد نا ابو اهلا ابو معاويه نهى الخطابي ابن البر ثم لا خطيب يوكيه هي هات تستقبل تتانذل تترنكي تسمي فوا علي بن مصر امي يوكيه كان له لتامك هونا متلو موافق تستقبل فاي تيangleه الا هذا الزياده هذا مخالف للمد لا بل يتابعه يوافقه نعرب المصري امام فقره وفقوا احمد بن معين إذن حكون مجال في الهريشه فالصحيح تمكو ديكوا ها باقي الحديث يعني يا مشي ورواه الترمذي حديثي يا مشي ورواه الترمذي عن سواء طيب وروا الترمذي عن سوار بن عبد الله العمري عن المعتاب بن سليمان قال سمعت أئيوب الآخر أخرجه الترمذي والطحawi في مشكل الآثار الترمذي أخرجه في الجامع والإسماعيل في مجموع أحاديث أئيوب سقتيان وابن الجوزي في التحقيق واطمئف كي حديثك بتجانج عن سوار بن عبد الله هو سوار بن عبد الله العمري ها عن المعتمر بن سليمان عن أيوب بن أبي تميمة سختياني عن محمد بن سيريد عن أبي مرين من إسنادي طيب عبد الله بن بن سوار بن سوار بن عبد الله سوار بن عبد الله العمري وانا قال الحافظ في التقريب قاضي الرصافة وقال إذا تجيدي الرصاصة ثقة انتو ثقة كون اشكال من العاشرة كني طبق يقومي إذا ننكف مدين فما فوق مدين فما فوق ابن حجر اتوانبيا. طبقاتي ذا العشرة اثنى عشر مليان أكي تقوم بها من الأولى ومن الثانية يوه ونكف تين مية كمية تين مية من الأولى أو من الثانية يوان كفا تسعينان، هذا في كمية؟ دون المية، ايه؟ مش المية كتوك ثلاثة فبقى ساتن فقط تبقى تسعة حتاكوا هاا من الثالثة، من الرابعة، من الخامسة، من السادسة، من التاسعة ها كفا مية موجة نكيس ولكن فقط يوز قوائي، ولو كيسي تقريب وطوانا تسع كتو كبير من, من العاشرة تشعر سهم تابير بس, بس يوان من العشرة تقوم ميتين وشيء من بكتيفة أقول بكتيفة أتاكم ميا مودي نكيد من العشرة عشرة سد عشرة سد عشرة هذا من العشرة, من العشرة من هذا القاعدة تتباركنا تو هي لو رواية سسهير رواية حفظت المفتانة كنا إشكال أسمى أخراهن أو قال أولاهن إذا هذا شكل من الراب حفظت من أخراهن لأولاهن هنا إشكال إذا إشكال يا قانس إشكال في لسما وإذا ولغت فيه هرى الهرى حتى غسل مرة سمر مول هي كوانسا. لكن ترمذ يا حديث حسن صحيح وأخرجه البيهقي الجابيل أخرجه البيهقي في معرفة الآثار صنعة الآثار عن مسدد ابن مصرهد عن المعتمر موقوفا صنعة الخلاف ابن عبد الهادى من تنجيه مرفوعا منكسر المعتمر عن أيوب عن محمد عن اليهورير عن النبي إذا هي لقمة القوام مرفوع قوى الصواب سما البيهقي وغيره سما الصواب أنه موقوف هنا شفت خلاف, خلاف خلاف بين الوصل والروخ وهذا علة العقف علة زه حديث موقوف عن معل سسم التفصيل آه كيدي. قال البيهقية ما أخرج البيهق عن مسدد عن المعتمر بن سليمان موقوف يعني عن أبي هريرة بس أقمن بكم تون موقوفا عليه إذا هذا يا أبي هريرة هي اللي فطوا تقوي أبي هريرة شيء حديث قام yochwe marataba akiramba paka maramwe itakuwa Fatwa ya buhure maneno mukufu kisa riwaya nyingine wa ismaili akhraja wa ismaili min tariqi yaqub ibn ibrahim anil mu'tamir bihi fi maukufa chapata mtu wapili kwa hivyo musaddad amira maukufa kwa mu'tamir alafu na yaqub ibn ibrahim bila bila niafikiana na musaddad kwenye mu'tamir kusema hadithi maukufa buhure hakuipeleka kwa mtu kwa nikombe ya kwa sasa tema ومسدد ويعقوب اوثق من ثواره مسدد ما يعقوب من ثقه زيدكم لكم هو انا ثواره فهو هو ثواره ويرفع ايش كمطيمه تكون كويه الصحابه اللي كانوا ايكميش اثنات ابو الصح... وقفه فهم يا ابو في حديث فاهم يا أسمع ولم ينفرد المعتمر عن أيوب. معتمر بسليمان. أي رأيك أيوب في حديث؟ بيها كوبيكيا. أمي في كنا نمشي. تابعه عب... عند عبد الرزاق. آه. و أبو داود في السنن. وابن المنذر في الأوسط. و الدارقطني في السنن. و متى متابع؟ يا المعتمر كو أيوب ناني إسماعيل بن عليا إسماعيل بن براهيم بن عليا هو. فقه إمام. وحماد بن زيد معروف فقة إيمان حافظ، ومعمر بن راشد صنعان فقة ثقيل معمر من ثقة ثقيل إذن إسماعيل ابن عليا نحماد بن زيد نمعمر لم يسيكيانا في معتمر قأيكم الحديث الموقوف إذن ما تشعر أن نرى موقف سليمان معتمر من سليمان إسماعيل بن عليا حماد بن زيد معمر بن راشد wa thar tunne wa mirai ayub mauquf ala abi hurayrah ya fatwa ya kwa hivyo bin abdullah al-anbari ndio alo salala akaipeleka hadithi kwa kumtu muhammad abi واضح لو حديث السمر قول نعم نهي لفظ أبي داود قوله ولغ الهر غسل مرة هذا من طريق علي بن نصر الجهضمي من طريق علي بن نصر الجهضمي إلى آخر عن أيوب عن أبي وريرة لكن هي طريق وإذا ولغ الهر غسل مرة في أكنيا موقف نفط ويا أبو وريرة. لكن في تريوع علي بن نصر الجهضمي وشيخ كتب السلطة إذا خلاصة كفوك حديثي أقانة صحيح. تا حديثي أقوم ناملي أبلي نسويه في فموجان اللى تم صحيح لا إشكال. حديثي أتو لا التوافق محلفا. يسما مرفوعا. نترجم إذا سمح الله إن صحيح مرفوع لكن الصواب تسمين موقوف. كوه هي حديثي أقوم الراجع أنه موقوف عن اليرق. بو هريره حاجه يناسبه مع متوفى صلى يباتيه كواكه فتوى yake اه قالوا والسلام طيب يا توشه من ماذا تخريج tende kwenye شخ نعم شخ بعض الفاظ ذا حديث الغريب الطهور أو الطهور ذكر وكيسما الطهور وفعل التطهير اه وكيسما الطهور يعني طهور إنا احدكم Ni kilek için röca koye çaku yani ina kile Tahuru ina'i ahadikum Hadith yasema Tahuru ina'i ahadikum Kuwa safi chombo cha mmoja wenu Kuwa safi kuwa fahara chombo cha mmoja wenu mbwa akiramba kinwa ndani yake ni akioshe marataba joto la kwanza kwa mtano ndio maana hadith Wewe ina'i ahadikum كويني ايناعي احدكم كويني كويني لاحظ كويني اضافة, اضافة. معنى اضافة منك دوريك الاضافة تفيد ماذا تخصيص او التمليكة تفيد التخصيص الملكية منك فيما عبد الله من المنفسية مجاك والله اضافة معنى كمين هو الله من خاصة bai twende kwenye tafsirie tukisema kwa huru inaa احدكم kwa fahara chombo cha mmoja wenu chombo kwa huru mmoja wenu sielewa kuna maana maana yake ni ina maana chombo kikiwa si chako haiathiri mbali kwa kurana chako Yıvafa dahi sen ilki ya da taksis komiten check. Yavucağım da ki kiramonam bosicango. Ayına hajim kiosemarasadani. Söylediğimiz ayına. Ne haddesel tahuru ayına. Ahbapım. Bu نحاسبينه الإضافة ملوقات يعني كم يجوز إضافة هينا معناه لا مفهوم ما 만약 تقول مفهوم إضافة إذا كم يمكح كيوشات يوم ممارس هذا كلامه شرط كي يتشان كيوشة تشانغو هينا جين كيوشة مراتع نعم أنا كنا متصدقينه إذا إضافة مع ملوقا لا مفهوم له توهور إنا أحدكم إذا ولغ الكلب فيه إذا ولغ فيه الكلب en yagfilahu sabah marraatin ula hun anlitu ala kulli halde tohuru ni muhtada haber ya ki bak miyona sebe miyona tohuru muhtada haber ya ki miyona bak kuenye يجب أن يقولون دعني خبرياته هي أن يغسله سبع مرات طهور إناء أحدكم أن يغسله خبرياته يعني تقول خبرياته من المصدر المؤول والمصدر المنصدق من أن وما بعدها في تأويل المصدر خبر مبتدى إذن خبرياته مصدر مؤول في صريح وغهيون أه كما صريح القلب نقدره صريحا تكواض يقدر صريحا مصدر كسمج تظهر ان اي احدكم اذا ولغ فيه القلب غلغه سبحان هذا مصدر صريح نعم نمشي ثقل الحديث في حديث اذا حديث ذاك بصدري زي ما يعني اختلافات مين بعرف ايش خلافات, خلافات. بسبب ان اختلاف روايات فيها نق اختلاف يا افهم لذلك العلماء ذكروا مسائل كثيرة من جناتا سقية بنتكوي سلمك وساميًا من جناتنا نزعت وكان بين مثلا ثلاثة كمن نزاع مذهب لا نسبيا على كل حال لكن تبكتوا كنوبين بسبب فقه السنة مسائل كثيرة من طوافه بندقية العيد شرح الإمام استنبط ثمانون مسألة 80 مسألة بس هذا إلا وجوه ليش اختلاف الروايات، اختلاف أصل؟ من يعني؟ كل لفظ كان جذكا، إنه آثم. طيب، جملة من المسائل. ما هو وقت وفتره سكتاج كنيز حديث ثان. نازك بقية سناي الله. أنا أجلس مسائل يوت. نكتب ومسح. نبنا كتعامل نبدأ نسوس شو من بعض المسائل نعم. المسألة الأولى. حديث دليل كونا على نجاسة الكلب حديث دليل على نجاسة الكلب كم بهم بان نجس كونين تفهم وادواي حبيب علي بسما طهرو كوا طهارة كم اذا ما انا اذا بعد كرام بانهم بس طهارة كلي كم اذا اكيد بس طهارا نيني تكون نجس bu ne? Bu ne? Bu ne? Lekbu atahur la yakunu illa min hadatin au nadiyaşa. Kika ki sifiye natan kula atahur ispukul ki yana nadiyaşa bakiton hirise aukina khabaf aukina ucaf oki pahirise. Bu evet. ne? Çeombo çeşik wana hadaf. Ha? Ah. Çeombo ki kira ambo nambo kasima kina ahadaf hubo hadas, hakuna anin, ya khabaf ala qulqa batha an najasa tayyib koi batasema falam yabqa illa an najasa wa huwa sisi tikithahirisha chombo sisi kwa kile chombo twakiosha ço tiki na hadathi a ha, a twakiosha kina najasa sababu kesema ni hakina janaba wala kina hadathi yote ifan hakuna mana illa نوما أنا توكان لو تكيوشة جومبو قصد أبو جومبو هاتي شحينا حداد جومبو هاتي تهيريشوا حداد جات تهيريشوا قنادياسا أكون المسألة الأولى، بحديث دليل كنيشة قلب النجيس. تتجهن بله خلافه إلا كنا أقول نجيني. المسألة الثانية، البصمة، حديث دليل على وجوب تطهير ما ولغ فيه الكل سبعة مرات wo sallat mkeusi mara saba fahamu ya pili hapo ni dalili kwamba dombo kikirambwa na mbwa moja ya kwanza kitanzania ndani ni anna kalbi aghlabun najasati kwa sababu najisi ya mbwa ni kubwa najisi kubwa kuna moja ايكوريا يا عبد الله بن مغفل المزني بعد كسمه يهمصل سبع مرات اولهن وحدهن اولهن بالثراث كيشك اسما واثروه الثامنه بالثراث هي كسمه سبع شوف ذكر الغن الثانيه قال واعثروه الثامنه ما يشمونه، سببته. إذن تنا رواه بن، رواية أبو هريرة سمع يوسف مراسا، رواية عبد الله بن مغفلة سمع روسا مراسا. تفوسي، سكين. قال ابن عبد البر في التمهيد، سمع وعفروه الثامن بالطراب، بهذا الحديث، في حديث ابن مغفلة، كان يفتي الحسن ابن أبي الحسن البصري. ينال كو فتواه اي اسما كيوش ما رانم نعتمد على ابن مغرب طيب أن يغسل الإناء سبع مرات والثامنه بالتراب في فتوى حسن 300000 ليا ابن مغربي اتما ولا أعلم أحدا ابن بره فسيجئ م engine عالم كان يفتي بذلك غيره الكو فتوى هيسكو حدا البص سيجئ م engine يوت كتو فتوى هيسكو حدا طيب ابن عبدالبر كما هميلي كما هذه رواية لكن لا سحة انتكياتي لابدى من عبدالبر اقصو بيا ولي قبل هاكي وكني عسرياتي لكني عن احمد الغفل الثامن رواية عن احمد ذكره ابن قدامى في المغني عن احمد وعن مالك ابن حجر ذكر ان مالك كان يستيد سجد لثماني في التلخيص. والمغني أسمى رواة أحمد أسمى يا أسماء إذا عند البار تما بيا لا تفك الحسن إيه ت تسمع عند البار إنما أنا متقدمين ولكن لا ما جال حسن تكبرت هذين إكيا لكن بعد لكن ومن مالك رحمة الله ورسما من Na no, yasemaje kwa majumuia sema januha thanania kwa nini fanya anna huma في المره الواحده كني مره واحده كني جوشه واحده معدودا بثنين كيتسويان تمام مرتين قو يعني معنى مرسبه قوسان ماجي لا ناني ليه انشان انايتو بسبب الجنس اسمع فعده انا لا اسمع جرب وجمع بين الرواياتني كما الى تراب مفني جوشه واحده يعني كأن التراب يعني يستقل غفله غفله على كل حال يعني فيه تكلف ها الى ما سم فيه تكلف ونا تكلف جدا لكن ما المثلقني في ونجينا وكرجه حديث عبد الله بن مغفل قصده بن صحيح وزبيروديش، من باب الزيادات، من باب الزيادات الثقة والصحابة ثقة الصدق، نلحقونا في غمرة صحراء. كابن المغفل أكيد في سيلاب، وسم قواني في كتاعنا هي تجا، إذا تقول ما بمرد إما وش مراسبا أو وش مرانة نزوت الفاء. ها وكسم ورجه حديث ابن المغفل. لماذا؟ لأنه زاد الغفل الثامنًا يالنجيز عجيس العناني والزيادة مقبولة خصوصًا من مثله زيادة كباليكة ثقة كباليكة صحابة وهذا لا بأس به يكون نينو لأنه أخذ لأنه أخذ بظاهر النفس وعنده تقوم بفوطة ظاهر النفس مرانان هكوناكو أول قسم عجيس الموجة ولا كذا لماذا؟ لأن الأصل التأسيس سوء التأكيد الأصل أن تؤسس المسألة فيه فني تاكيد كيكسونا كوني اكنن تاكيد اذا نحن نؤسس أنه ثمانيه ولا نقول على أنه سبعاً الا ثمانه له يا ثرابل تتكون بها غير نصف وفيه معنى الاحتياط نوع وقفنا نيوتو توكو كوني خلافه ولهو اتاكاي كوشا مره سبعه او شاو مره ثمانيه هي ساهه ما هي مبرر ديدي ان كوشا مره ثمانيه مبرر فيه الاحتياط يعني خروج من الخلاف توتو خلاف وهي لفظ من ثابت صحيح إلما وش سمرنا له وهذا أفضل أو تكي أفضل ثمية جواز وش سمر سابت ولا الجواز لسبع مرات والأفضل ثمانية مرات لحديث عبد الله إن الله صلى الله قال الصنعان رحمه الله في السبل الصنعان يسمى الحديث ظاهر في نجاسة سمي الكيب Hadisi iko wazi kuonesha kanwa kanwa la mbwa haram eh haram eh haram ni najis najis kisha akasema wa ulhiq bihi sa'iru badanihi qiyaatan alayhi na kukatanisha ukatanganywa na mwili wake wote kwa kukisia kanwa la ni bi rai ni rai ya shafia maarufu وسمى إذا كان الوجه وهو أفضل شيء في مخلوق كنت تقوف وكي ينبقى شطن يوسع آه نمدوم آه أسألت أن نجي فيه فما أسمى فمن باب أولى البدن شافعي رحمه الله هذا تعليم لكن رد هذا القياس رد هذا القياس حكيم جان حكيم أخرى وسأكون هنا ذا ننسى الا حديث ابن عمر مثلا في البخاري كان الكلاب تغدو وتروح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا ولا يخلو إما الشكيه ام باذ كنجره مهله او ني. بس تبيدي كذب اه بتقوتوا زيان باللغه ده بالجنب تو شيء ما ذليل طيب احسن صائر البدل في مشقه شو اه اذا معارض مع حديثين اذا قياس في مقابلة النص مو في قياس مقابلة نص ني يسقطه لأن لان الاول النص في قياس طيب فانا صنعان يا تميم كيش اسما والقول بنجاسته نقسمه كاما هم بنجسي مزي ما ملي قول الجماهير ني جمهور والخلاف لمالك طب قال ليس فقط ياك وداود بن علي الظاهري وإمام الظهر محمد بن مصر ها هو لا سيناجيس سي مولو. نبي إتبقى دوم بس إلى لوعبياتهم. إتبقى كياو موليس ناجيس. تكفو كوا. وهم القائلون بأن الأمر بالغسل للتعبد. تقول جنب مسألة لا علا. لن نجاة. لكن هنديوما مسألة. كان ذا قبل هذا تذكر حكم ينبوع كلاس حكم ينبوع اختلف العلماء في الكل فلا ذا في الكل القول الأول أنه نجس كله حتى شعره يلكش فكان يلزمه هو قول الشافعي وأحمد في رواية قول الشافعي وأحمد في رواية القول الأول قول ثاني أنه ظاهر zin ma inta hatta riqbi mpaka hata lematiati na siejeje nje ba almalikiya nazur yani kwamba na ile amri ya ya هذا القول مشهور عن الإمام مالك رحمه الله قوانبا مزيد من طق ما تياكد طهره أنا شيء ثالثا قول يتاته أن ريقه نجس. قوانبا ما طو ما تياكد طو نجيس وأن شعره وبدن شعر يأكي نمهيلي ويأني مهيليون واته طاهر نمهيلي قوانيلي ذاك الزوطة تكون طهارة ها. وهي الرواية الأخرى عن أحمد نهي ذو رواية من جنة إمام أحمد نهي قول رجحه شيخ الإسلام من ديمية الفتاة مجموع الفتاة رجح هذا القول وهو الراجح إن شاء الله نهي قولنا ذو راجح لماذا؟ للنصوص الأخرى بل كما ثبت أن الكلب يخالط الناس وإلا لا تحرز عنه مشقة هذا القول هو الراجع إن شاء الله نعم فهذا مبوى موينيس نجس على الصحيح إلا كنا في لكن إن كانوا نجس. تنجيس كلا كتو مائع كن ينبوى النجيس ينقاعد أشكوه كلا كتو مجي مائع كن ينبوى النجيس ياشو كو جو مائع إن نجيس كلا مجي مائع لذلك علماء سيما مبوى كيوانا تكون نجس. أكيد أنا مجمد، تكو يا لكن أكيد أمكابه شعره، شعره الكلب ها. ذاته. هنا بلل. هنا مجمد يود. هبوا تكو طاهر. لش كهيه قول يود تحتي. ندو راجع منيني. إن شاء الله. مسألة منيني. يكولك إذا كنت أخبره لأنه سببه يو نجيسي أو أنه مجرد يتعبد نبادة تغيير أوشة مرساة إلا هل هو إلا معقول المعنى وهو النجاسة أم غير معقول المعنى وهو التعبد خلاف نهي خلاف سيونهي إينا ترتب مسائل كذا وكي سمع إلا وكي سمع إلا كما كنت أخبره يو نجيسي ونجيسي kuna masala kadaha katarat ukisema illa ni ta'abbudtu sio najisi itakuwa kuna masala kadaha hivi kauli ya ta'abbud ni afya eh ina nafasi nzuri ukisema nimejapa kuna shida kilaa mahali zaitakuwa jambwa arambe mkono wa arambe gula arambe jambe arambe kitu kingine na difati ya iran je ina hukumu kama au haina hukumu kama chombo alafu anatembea barabarani picha jambwa mkoramba mguu sasa yani utaosha Ana soralanacağım. Şey, lib, ta o işe ben bir şeyim. Hiçlikler neticesi mi öyle? Hiç öyle mi? O kısama ni ما انا اختلال ذلك تفوت عللا ان لا تختفوا حكم من وين هذا مذهب مالك الظهري لا إلا الا تعبد اتكوني خاص اخيرا بقمبو توندو مراف لا ترى بكشنجين كتشات تتاوشو كما كويدا مرابيلا ماو مرامو كما النجسه كويدا ايبي راشي ما نك حديث ان قال لفظ الحديث اذا ولا غل ni inaahi hakikum bali yagsilu ni ni ni ni ya ina ni Manaka samaila ni kwa kime rambo cha chomo itakuwa ni has hukumu ni ya chomo tu ukirambo mguu wako haina ah ni kwamba galiban hivi ni karaja mafnaja galib mara nyingi mbwa tarambachombo hujakuthamani na jaza yake mara nyingi sana nikoku giramba kitu mara tu lakin tukisema illa ni kuramba kwa mbwa itakuwa وهي قول اللوطيون أظهر بني حديث يبقوا انجينا سمالاء حتى رابك تسنجينا سي شوم بو إذا وصل كمان نجاسة عادية ثلاثة مرة واحدة راجحني إذا وقام بأسكيان النصوص لا شك قول الجمهور قويها قوي هبه قوي قم بأعلا من نجاسة المعنى لا شك تفصيح القيد بني شوم بو يتكو علا عن وجد الولوج وجد الحكم كان طيب مسألة. مسألة قال ابن ذاقيت العيد في شرح اليمان قال الحديث يدل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه ماهعا هذا حديث يسمى من دليل من دليل Kwa mba najisi ya maimadi, ikingi ya mahala kusambaha. Kupiwa hukumu kitu çoğu, sipale, alkoramba tu. Kwa nine? Liyana lkalba, kwa sababu umboa, idha wala gati şeyin, akiramba kitu, lami mubashir bilisanihi kullu dhali. Akigi haka umboa, kiyeti ya mdomo hapa yuwa namamadi, uwezi kuna gamiya ati ulimi kwenye timbe zote za اباني متخاي طلب هالفكك pamoja فالامر بإراقته على العموم بعد اكبينيشا يا باله على العموم ها حين دليل على ما ذكرنا في التجاه بل الأمر بغفل الإناء بل اكامرشوا قوس شومبو منغغي وقرنباك فيه ما ألا يصير لسانة. نكونا امكان الا يفيد لينانا نا كنا امكان كنا دليل ها İnanada ilu ala edalisi maji ulimi najisi hakina maji ulimi gani Najisi maji maji Kitu najisi kwa hapa kabu lakini kikiingia kwenye maei kitu maji maji kitasambaa tabia. Idhalika hukumu itapua chombo kizima kinajisi kwa sababu ya ni Kideri zor. Hi hadithi inatukuelewa dalili ala anna alma alqalin kwamba maji machache yanjus yanajifika najisi ala ile ولوغ الكلب فيه نعم قرامبا ده لا يغيره غالبا وازي كنا ميا رانجيا ماجي اتبادليه ولا حرفياتي ولا لونه قال هذا كلام دقيق العين فهي ايش خلاف ما قررناه من قبل قولنوا مدرسنا ماجي العبره من التغير من ما محمد من المعنى الدليل اللي وإلا كما الإمام يسوق ميكن يبقى من فهاره، هن كسمه موعول، هن كسمه استذيب، ألفت يوشجومو، لكنه سنا فليوريقه، عندما تشاهدون ذا أصلية أو ميت نعم أضيبون ذا ها خاص كما سألون نعم كيف يمكن هذا ليس بحثنا نحن بحثنا في الماء للقلب، خليه القلب، ما هذا هذا هو متغير ونجيس ما سألون كوني ذاتي عنه هذا لا أخشى لأنه نأخش الآن بحثنا في هذا الماء هل هو متغير؟ أي لا صحيح كل قاعدة وإن محترزات محترزات إن كل قاعدة وإن محترزات لكن إن أبداد إذا يجعل فقه كل قاعدة لها شبوه كنا سهموا وإن يان لكن ما الأصل؟ ما الأصل من أن الماء لا يكون نجاسة حتى إلا إذا تغير. لكن لما كان هذا النجاس الذي وقع فيه لها خصوصية واضح؟ هذا النجاس الذي وقع فيه لها خصوصية لذلك لما قيل في البسامة ما إيوش ما رسابه سيك من قد يو تنجيه هاي تقول سيفو ما رسابه كيف إلفقوا إلي نجس إن خصوصية لازمنا حكم إبتة خصوصية و هذا من محترزات القاعدة من شواذ القاعدة نخص هذا بس لما تسمع فتخصه هي قضية مبابة بس ويبقى القاعدة على عمومه في المكان الأخرى واضح لو هي تقول أنت القاعدة أو شواذ شواذ القاعدة ها طيب نجي لمعا لأنه نص خاص دبن دقيق إن ويتمسك بالعموم شوف بيلي. ويتمسك بالعموم الذي يتناول ما غيره وما لم يغير au la meno au maala muyiga nasisi tutashika ila umumia faliuriquhu nisafa maji yabadilike yabadilike ani mtu sana hakusema kwanza yaangalie amebadilisha ndio ya mwangu hayakabadilisha ah asema tutakuwa ile ile umumia faliuriqu tutayamwa ni mengi ni machati sasa ukiangalia upande çünkü engeli opanda komba tutmaya geçiyor. Mai menge on kidoğu ita kupa elden tabut. Siyamo yamutana. Maneşte man elle maqoul almaana, lâbûd da naqoulu bi deği. Amma diye. Kem elle maqoul, kwa kuna juz ni kuna juz ni كوني أشعجي أنبه كونه أفاند معقول المعنى كونه نجاسة كونه نفاند إنه تعبض مواجه مواجه يعني حتى اللي شعب ليه مواجه خلق هذا ما تعبضي أما الغدل هذا هذا معقول المعنى لأن نجاسة هو نعم Atayana uçaza ki da, excuse. Ye, hi amriyafu mwagwa, faliyurim. Iza walagal ina ahdifun faliyur. Ou iza shariba. Tuki tukha lufdu yapil, shariba kal. Ye akilah. Alan an akal ina, ma sharif. Ye hukmun sasa avtafutiyamu. ونأتي تكذبوا ويقولون إذا شرب الكلب في فينا أحدكم فليغسله سبع مرات متفقة إذا شرب إن هذا بين عمومها فصا إذا أكل الكلب هل يأخذ حكم الشرب أو يختلف الأكل والشرب على مصر المالكية وسملا سبلا وهو كسام وسميل لن تعبده في نجاسة waa kuna hukumu tabaki ya khas kwa shuru wa na vahiria tena vahiria wasemaje vahiria wasema hata mbwa si rambe eh wasemaje mtamasuki awesema kwamba maneno kuna masuala yatakuja mbele kwamba je هذا تمسك الجمود على الظاهر نعم مسألة هي نكوان برأ يدل الحديث الإناء الذي فيه طعام للعموم ومالك يقول لا يغسل إلا, في إلا إناء, إناء الماء دون الطعام إناء الطعام لا إذن بغياك لا بلا أما كينا للتوش قال ابن القاسم في المدونة ابن القاسم أسير إن كان يغسل سبعا للحديث اي كان يماسما يومو kiwasho kitawosha marataba kupita hadith waliyusulu sala mara fa fil ma'i wahda basibashini kwenye maji tu musana kwenye kula musana kwenye kula ibn khatib ya mudawana wa stadalla لا يجوز إراقته. تقولني حرامكم مال هاي فاي. لماذا تم؟ لحرمة نهي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وصمت محمد صلى الله عليه وسلم أن حرامي شا إضاعة المال. وكره لكم ثلاث طويلة. وقال كثرت صلوا إضاعة المال. إضاعة المال محرام. والطعام من المال. اشتريته بالمال. وويبت شين حكمك تقول مال هاي فاي مال. مادي أبننا جاي من هنا زور ها قال ابن داقيت <الدقيب> العيد ثير هذا <تسكيزا> صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال خاص بالمال على ديوانه وتساموجة ونهو نتس وسببه إذا <تسكيزا> نصف كذي جلية بينها يكون عمومنا خصوص فيه عموم بحيث ان حديث الاراقه المال خاص ناتي لا فهيم اذا المال خاص بالمال الفايت قط تماما اذا خفى ما يلف فيه ما لم ni khaf kwenye mali ya simama na ni ule kwenye fadhiru itakuwa ni am kila kitu mpaka amruhu sallallahu bi kila خاص بالنسبة إلى ما يلغ فيه كلا تذكر ني خاص قال الشكر مبوا ني خاص هذا كشان نعام بالبسمه المال وغير ما يتوقع انه نيا كالشكو دنيت مبو كله مالك اسم بعد طبعا نفس ذات للعموم نخصوص وجينا نسمع قاعده لما نفس كما, نصف كما عام مطلقا نفس خاص مطلقا لا يحمل الخاص على ابدا او كي انغلى انه عموم نخصوص وجينا هنا عموم نخصوص وجينا صلا طرفا النفس لا بد من مرجح ابن دبيقه فلا من الترجيح تفتكيت وسنجه في الترجيح ما نك سواء الدليلان فكل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه ثم دبيقه ثاني كويس بما قاله سماه اتكوني خفا موجهه أنا أخص عموم الأمر بالإرادة ما ولغ فيه الكلبنا. من تشويا خصوصي. قام بامبو كرام بامادي من تماجر مادي. قن تشويا من جينا خصم ماجر ها. ها. كيشا. بما لم يلق الكلب عملا بقوله إذا ولغ القلب ما أحد فليرقه قويه هيك وسمم مالي وطيم مين تأجا بس موما مرامبا طير من تقوله أمي تقول طرف يناس نقوله أمي تقول طرف يناس أمي وشنجي هو يم تقوله مي أجمود أمي أجمود هو أقوله أمي تقول خصوص وفين تقول عموم لسه خصوص يا فا هكنا ننمي تومي إشكال لو كسرنا بالدقيق فلا بد بس من الترجيح والترجيح يقال ترجيحني في السنه دي تترجحشى بأمر نعام كي لكيل شكون داني ني chakula fi chakula ni mali ni mali ni maji tototo tutakimwa hada النهي عن إضاعة المال ولو كنتو نسيتو نعام Koydu, tümüne doğru sıkladı. İla ki ne çok önemli, tosik potes, tosifanyı idare تتطور kwa niumumumu بتجان gani almaiat dicho majimani kwa sababu tunasema zile maiiat na njasa ikiingia yatamba leo kesema haya mali ni msta ya mwaga siko makosa mwaga mimi ni mwaga siko na mwaga mali na mwaga kitu sana na takhalaf na najasa kwa sababu gani una nususu zingine na naambia ni ngepushe na وتكفر يعني يمين وقوعه اتنى وقوعه قطرة البول كنفانا كنجا بول يموى او يرد فيها معرفة كمواغة ليش مين نماغة كسبب اضاءة المال مين نماغة علشان دخل نبيعها يقول مين يانقو نولى من يسمى اضاءة المال سافا يولي اكسودية اشاتوا مية سافا نقوبول يولي ان تفوت من يسراه نعم بالنقية نعم <تصفيق> فَإِنَّ الْقَائِلَ القائل بالنجاسة ولم يقص اسمه نجسات يعم به كل ما يلب فيه الكل تلَكِشُ أمْبَر والعمل بالعموم الذي لم يجتمع على تقسيسه، ويفني نفس ويفني كذا النصف العام، بقوله هنا خصوص، أو لا من العموم الذي أجمع على تقسيسه ni awla kunitume kuliko nafsi ambayo kwamba ni am lakini watu wote wamefanya ijma kwamba hii ni makhassas kama ibadatul nam. Ni nafsi am kweli lakini umma umetafikiana kutakhassisia kwenye vitu fulani kwenye bi'ah kwenye mawala fihim kal lazima mawalia. Kwa hiyo İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anala usallimu anna almae aladhi waqaa fili katratu najasa, malum. Baada ukuwe. Ve bana gaya, aa, benim siku malum, Kwa mba najasa, Kwa mali tena. Hayi mali palim. Hayi tena mali. Kwa yule ki mali. Lekil oki muwaga chakula, muwaga mali. Asa mishin da nisa ule ya. ya. O, ama bana misku bali ya. Kusum mali ya kusuramu ha. Kali hayi mali ya mali. Ha. Huyitua najas. Senge najas. Na chakula, tafouti chakula ki mali. Akonbe. Naeo tam gibi wa sema. Una khas muha Wa ana estranye... la usallimu anna ta'ama malun ba'da uluğul mi piya chakula kusuramu. Ita kusuma إذا قسم المال ترى إذا قسمه أنا نimbusه دليل قسم جاني نتعدد لكن هي ترجيح اللي ترجيح أوله لا شك قصبابه إلى نصية نعم نص أوله نعم ما فيه أما إضاعة المال نعم لكن إلى خصوص يا ن نص يا يا ولوك القلب ميعام نان خاص كوني ولوك وها هي بن نقف عند هذا التب. الله تعالى وجل صلى الله عليه وسلم محمد على آله وصحبه